اللهم سدّب رميتهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم أسّل لهم أمورهم اللهم بارك لهم في أوقاتهم اللهم بارك لهم في عقولهم اللهم بارك لهم في مذاكرتهم اللهم بارك لهم في كل ما رزقتهم اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم اللهم اجعل تفوقهم غصة في حلوق أعدائنا اللهم اجعل تفوقهم غصة في حلوق أعدائنا اللهم بارك في كل من يأتي إلى بيتك اللهم بارك في أوقات كل من يأتي إلى بيتك اللهم من أنفق وقته في طاعتك فبارك له يا رب العالمين اللهم من دع اليك فثبتوا بالامتحانات اللهم ثبت الجميع اللهم يسلم للجميع اللهم أعن الجميع من عبادك المسلمين يا رب العالمين إنك نعم المولى ونعم النصير ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب نازلنا مع هذه استلسلة الكريمة المباركة التي هي ابن عروان فبهداه مخترح نأخذ سير أنبياء الله الكرام لنحاول أن نأخذ منهم نقاط معينة نأخذ منها العبرة ونعظة لنقتدي بهم فيها وكما قلت لكم سابقا الله جل وعلا لم يذكر لنا في أي قصة نبي أو في قصة أي نبي في قصة أي نبي لم يذكرها الله جل وعلا لنا كاملة حتى مع قصة نبي الله لم تذكر كاملة إنما لقطات إنما وقفات إنما نظرات بنأخذ من منها العبرة لنقتديش فلسنا بحاجة إلى الحدد الفنية ولسنا بحاجة إلى أن نزيد أو ننقص بالقصة لأجل أن نسوق الناس لا بل إلنا بحاجة إلى أن نأخذ من كل آية فيها كلام عن نبي أو في كل عبارة فيها ذكر لنبي أن نأخذ منها درسا وعبرة لنبتدي به لعل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في الجنة قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیم وتحدثت معكم قديما عن أدنى العزم من الرسل نبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم في ست نقاات في هذه مع هذه الأنبياء الأربعة ثم ست لقاءات منفردة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم في أربع لقاءات مع نبيل يوسف ثم في اللقاء الماضي مع نبيل يونس والليلة بإذن الله جل وعلا مع نبي الله سليمان سليمان النبي الملك الذي ادعت اليهود أنه حكيم وليس بنبي. بل أساء اليهود إلى الأنبياء كعادتهم وليس هذا غريبا على اليهود فهم أساء للأنبياء فقط بل وقتلوا الأنبياء فالإساءة ليست جديدة على اليهود فقد أساء اليهود إلى نبيه سليمان وأخرجوه من الأنبياء وادعوا أنه ساحر لكن برأه الله مما قالوا وكان عند الله وزيها كما حدث ذلك أيضا لنبي الله موسى فبرأ الله جل وعلا كذلك نبيه سليمان وهو من بني إسرائيل الذي ينتهي نسبه إلى يعقوب وينتهي نسبه بعد ذلك إلى إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء نبي الله سليمان براءه الله جل وعلا من نزاع من اليهود حين قال الله جل وعلا في سورة البقرة واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابلة فاروت ومروت إلى آخر الآلة فبرأ الله جل وعلا نبيه سليمان من السحر ومن الكفر بل وذكر الله جل وعلا بأنه من ضمن الأنبياء المحسنين كما قال الله جل وعلا في سياق الآيات التي أخذت منها فبعضاه مختلف من سورة الأنعام قال الله جل وعلا ونوحا هديا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارود وكذلك نجز المحسنين فنبي الله سليمان بحكم ربنا جل وعلا من المحسنين هو نبي الملك ذكرنا الله جل وعلا بإسمه أو بقصته في القرآن ستة ستة عشرة مرة ذكرنا الله جل وعلا به في القرآن ستة عشرة مرة وهو من بني إسرائيل أعطاه الله جل وعلا نعما لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال بدعوة توجه بها إلى الله جل وعلا وهذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد مش من قبل فلم يعطي الله جل وعلا هذا الملك لأحد وبالتالي فلا بد أن يقطع جميع الأغنياء وجميع الملوك الطمع في أن يصلوا إلى ما وصل إليه نبي الله سليمان فدعوته قد استجيبت قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعدي. هذا النبي الملك المسلم المسلم فجميع الأنبياء بما فيه سليمان مسلمون فالله سبحانه قد أخبرنا عن إيمان بالقيس بدين نبي الله سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان بن ربه بن عامل فسليمان نبي مسلم كما هم جميع كما هم خان عند جميع الأنبياء جميع الأنبياء مسلمون إن الدين عند الله الإسلام كل نبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله جهود الإسلام جهود الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله كل نبي من آدم أرسله الله جل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه طب النص النصر الأولاني. اللي هو لا إله إلا الله طب محمد رسول الله هادي نسيت نستجل لكم مصاحف النار وانا نزل بقول الناس ناس ايه في خمس مصاحف برضه النرة الجاية بعد طيب الدليل الدليل على أن كل نبي قال محمد رسول الله وشهد بناد كل نبي قال أشهد أن محمد رسول الله هادي أرض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 وأنا معكم من الشاهدين يعني اشهدوا أن محمد الرسول الله وأول الشهيدين أن محمد الرسول الله هو ربنا جل وعلا الذي قال في حقه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذوا أيها الكرام في هذه الليلة الفوائد والعبر من قصة نبي سليمان وقد حاولت مستهداً أن أجمع عليكم بعض الفوائد والحق أقول أن هذا اجتهاد مخل أنا أعتني بذلك أن هذا اجتهاد مخل وإلا فالفوائد من قصة نبي إليه سليمان عظيمة جمة لما قعدت بس في آخر فايدة للإلهة المرضة وأنا بعد الموضوع من قبل ذلك في آخر فايدة بعدها النهاردة ثلاث يوم في ذكر قصة نبي إليه سليمان الفوائد المعخودة من الآيات في سورة النمل الجزء بس دهوت هذا اليوم، فأنا سأحاول أن أزده إجازا وأن أعترف أنه مخلي، لكن أريد أن تخلص من ذلك بأن تعمل، بأن تقتضي بهؤلاء. فائد الأولى عنوانها، وأنا حفظت دي عشان الطَّلَبَ. ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. الفائدة الثانية هذا عطائنا. هذا عطاؤنا فائدة ثالثة وقريل من عبادي الشكور فائدة الرابعة نعم العبد إنه أبواب فائدة الخامسة لماذا التمكين رسالة الملوك وإلى الشباب لماذا التمكين الفائدة السادسة والأخيرة هدهد الموحد أخيرة دي يوم كامل نسأل الله تعالى أن يعين رأيكم على الاقتناء بهؤلاء الأنبياء أولا ففهمناها سليمان الله جل وعلا من نبيه سليمان بالفهم حين كان صغير 11 سنة وأعطاه جل وعلا الفهم وقد وردت الكصة في تفهيم الله جل وعلا لعبده سليمان وإن كان هذا ليس تنقيصا من قدر باوت فالله جل وعلا قال تفهمناه سليمان وكلا اللي هو داود سليمان وكلا آتينا حقما وعلا فليس هذا إنقاصا من قدر النبي الله داود إنما رقعا لقدر النبي الله سليمان فلإن كان داود أعظم في العبادة مع ربه فإن سليمان أعظم في الملك شكرا مع ربه فالله جل وعلا أعطى نبيه داود وسليمان الملك والنبوة، لكن زاد نبي الله سليمان أن أعطاه صلى الله عليه الفهم، ففهمناها سليمان. قال الله صلى الله عليه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان. وكلما آتينا حكما وعلم فهم الله جل وعلا سليمان ولا بد أن تعلم أن الحق واحد وإن كثر الإجتهاد لا بد أن تعلم أن الحق واحد وإن كثر الإجتهاد فليجتهد هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم ولا بد أن يكون الحق مع أحدهم فقط وغيره المجتهد المخضئ مثاب بأجر واحد والمجتهد المصيب له أجران ولكن الحق واحد فليس كل مجتهد مصيب ليس كل مجتهد مصيب إنما كل مجتهد مثاب فقال بلك ليس كل مجتهد مصيب يعني أتى الصواب إنما كل مجتهد مثاب يعني يأخذ الاجر فالله جل وعلا اكرم نبي سليمان بهذا والقصر اجازا انت تفهمون قصر اجاز كما ذكر بعض اصحابه التفسير ان غنما لرجل من الناس عدد في الليل على أرض زراعية لغيره الغنم مشت بالليل دخل اسم الارض كانت البرسين فزاءوا محتكمين الى نبي الله داود فحكم نبي الله داود بالغنم لصاحب الارض كانت لأتاكد الغنم فخرج من عنده فوفق لنبي الله سليمان على الباب قال بما قضى, بما قضى فيكم نبي الله داود قال قضى بكذا وكذا قال عندي أفضل من ذلك وأخذه ما ودقل على أبيه قال كل قال أرى أن يدفع الغنم إلى صاحب الأرض ينتفع بلبنها وبها ثم تدفع الأرض إلى صاحب الغنم يصليحها يعني الأرض يخذها صاحب الغنم توعد عنده أسبوع شهر لغاية لما يصلحها ترجع زي مكان فترة الشهر دي الشهر دي ينتفع صاحب الأرض بما خرج من الظلم من اللبن وعير ذلك فقال وفقت وحكم الله جل وعلا بأن هذا هو التوفيق قال تعالى ففهمناها سليمان فالفهم من الله جل وعلا وقال لبالك ده مثل في القرآن لفهم من أعطاه الله جل وعلا نبينا سليمان لكن في مثلها فيها جدا إن ربنا فهم سليمان منها ما رأى البخاري ومسلم. في صيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما امرأتان بينما امرأتان معهما ابنهما إذ ابن عدى الزئب على ابن أحدهم اثنين من النساء عندهم عياد مولدين لسا جزء كالعيروش فقالت كل واحدة منهما هذا ابن اللي هو الباء دايب الابن فذهب محتكمين, محتكمين الى نبي الله داود فقضى نبي الله داود به للكبرى الكبير اشتعب تخلف ثاني ام ابتعه فجاء نبي الله سلم الحليف الصيحية فجاء نبي الله سليمان قال بل اقضي بينكم ان اقسم هذا الطفل قسمين واعطي لكل واحدة منكم نصفا فقالت الصغرة بل هو ابنها يرحمك الله لا تقسم فحكم به بالصغرة قال العلماء يجوز الحكم بالقرائم ان ام ابن يبقى بتاعه زي ما يقوله يعني ليست النائحة المستعجرة كالفاكلة اللي جاية اه اتقدي واجد ساعة الميت ووعدة تصوت غير اللي متأثرة دموع المسيح غير دموع اللي نزل خارج من القلب الأول فيجوز الحكم أمام القاضي بالقراءة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بذلك فنرجو أن يكون أي الفهم نعمة من الله جل وعلا يعطيها من يشاء ومن ثم فإن خاطب الطلبة الآخ إذ أردت أو خي الحبيب أن يكرمك الله جل وعلا بالفهم فأطع ربك الزهم من مين؟ من هو سبحانه وتعالي؟ قطع يعطيك الفهم قال الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله فعلا داخل في الامتحان قدامك خمس أسئلة اختروا بعض اختر ايه ما نعرفش تطيع ربك يرزقك السداد داخل في اللجنة شعر في تحيبه تعتين تعتين في اللجنة من تسعوش تغش يعني واحد من اخوة كان بيكلمني من كام يوم كده بقول لي دخلت اللجنة واحنا حوالي مثلا عشرة في اللجنة لحمى جستير عشرة في اللجنة فكل واحد بعت مكان استخرت ربنا قلت يا رب اختار اختر للمكان المناسب اعدوش بالحيط عشان ما تلاهمش حد وكن يبص وانا شاك بادي فباعث وراء خالص يقولوا بيغش لا طباع جميع بقول ربنا سقني لمكان قعد وانا قاعد كده قلت للجنبي جنبي دايما انا بقولها كده في الامتحانات اقول للي جنبي خلي بالك قاعدك جنبي انت وده بخساره لا انا هكلم حد ولا حد يكلمني لا بغش ولا بغيش فشوف لك بك انت هنا فبيقول انا عد من الاثنين كانوا بالتفارين مذاكر النص من المنهج وده ذاكر النص من المنهج عارفين الطاقه اللجنة اللجنه اللهم قر ابارك زميلي مني وابعد المراقبين عني واجعلني انقل بتعني طيب طلب كده إلا من رحم الله فبيقول لله أعدت ده آسم نص المنى وده آسم نص المنى فده سوى اللي نعرفه وده سوى اللي نعرفه يعمل إيه المراء يقسمه فنعوز أقوله كان النص اللي هو مش عارفه وليه قول نص قول فده قال للتاني النص وإيه عندي الأول والثاني قال الثاني النص وإيه عندي الأول حرام عليا مكتوب. قلت له يعني ذلك ففضل يعطيه من يشاء هتعمل ايه هسدد ف... لك فاتق الله ربنا يسددك مش بقول لك هيسددك يعني هيجيلك واحد يجي ويديك لا إنما ربنا يسددك من عندش انا تعالى ممكن تقعد لو أنك كنت فدي تقيت الله جل وعلا مسبقا والله هذا يحدث يعطيك الله جل وعلا فاه المن لا يدور بذلك البت اي والله قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا أنا عاوز الطلبه يكتبوا الايه اهي قدامي قدام المكتب وهم بيذاكروا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يعني تاخد دنيا واخرة تبقى في الدنيا تعرف تميز بين غلط والصح الاجابه دي صح ولا غلط اذاكر للامتحان اذاكر ايه أذكر من أول الكتاب ولا من آخره ولا من نصه أذكر الأسئلة دي ولا الأسئلة دي بس استدابة يعني كان في بعض الأخوات الفضليات بتمتحن وكانت بارة كانت بارة بأمه يعني تطبخ لأمها كل يوم ويتجهز الأكل وما مشغولة بالدعوة فتعمل إيه فليت الامتحان أمها أمي الصبح ما سرط الفجر قالت لبندها أنا شايفة رؤية ايه شايفة أن جايلك سؤال في الامتحاب بتاعها كده مدورة معرفاش قالت لا تمخذ الكتاب هو اللي أنا فيه بكرة شوفي فهدت الكتاب الأمة طيبة وبسيطة فتحت صفحة صفحة لقيت لما وصلت للعشر الأخير من الكتاب لا السؤال هي دي مش هفاقها في الامتحان لا هي ديش بتقول فالأخت قاعد ما كانتش مذاكرها كويس قاعدت تذاكرها الصفحة على مدة ساعة حفظتها دخلت لجل الانتحان لقيتها أول سؤال الانتحان عليها 40 درجة دي عليها 25 درجة يعني أكبر مصر العام حلتها كتبتها في 10 ربع ربع ساعة خلاص هو ده سرد بقى ذلك فضل يتم يسار عشان كده ما تقولش لابد بقولك ايه انا مش فاضش لا روح بوس كيده وربني يوفق الانتحان هي مواجه واحد زميلك جاي يطالي بإنك مذكرة وقال لك ايه هي مذكرة معايا تاخدها زكر ازاي ادها لمصورها وما تكتمش قل وربنا يبارك لك واحد فوق مزنوق ومش عارف يشرح ولا فهم حياته روح يشرح له بالطاعة دائيا ربنا يا سديدك الامتحان ايه والله واسأل مجرب واسأل طريب ايه والله من قطاع الله جل وعلا وعصدف الله جل وعلا سبحانه وتعالى فالفهم من الله والعلم من الله قال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي والحكيم لن تعلم شيء إلا إذا علمت الله لن تفهم شيء إلا إذا فهمت الله لم يثبت في عقلك شيء تحفظه إلا إذا ثبته الله جل وعلا فيك أطع ربك يلين الله لك الكتاب يلينه تحفظه تصمه فاتق الله جل وعلا يليه الله لن يقول إلى شيء ربنا لين لسيدنا داود لما كان بيعبد ربنا داود كان عبد أواب الجبال اتعلمت منه فعبدت الله مثله يا جبال أودي معه كان بيعبد ربنا عشان كده ربنا لين الحديث وألم له الحديث الشيخ خشك الله الحمو كان يقول لك الحب أسمع الشيخ خشك جدا بس الله على الحمو رحمه ليقول له أبضوا على بيت بندق الحرامي والضبط وقفوا قدامه بقول لي يا بندق أنا مش مستغرب إزاي سرقت الخزنة وشيلتها إنما أنا مستغرب إزاي فتحت الخزنة السلط قال لي يا باشا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديث فالحرامي يقول بالتقوى يلين لك الحديث لأنما وإنك أنت بالتقوى يريد منك الكتاب بالتقوى يريد منك العلم بالتقوى يفتح الله عليك الفهم كان نب... كان شيخ الإسلام 200 يقول اللهم يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم إبراهيم علمني فهم يعطيك الله سلم على إياه بيتها كان شيخ الإسلام 200 إذا أغلقت عليه المسألة مسألة فقية مش عارف يحسن فين ولا يجيبها منيه قال فأجلس وأجمد عيني وأستغفر الله جل وعلا ألف مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله جل وعلا عليك عشان كده تعلم الطلبة تعلم ابنك أنه يتعلق قلبه بالله يخش اللجنة يا ابن الزنان مش عارف تحل السؤال ايه في الورقة شوية ثمس دقائق بدل ما تقول للمدرس أره دور طومية وانت مطلع على الجرشام جوه لا بدأ ما تقول له لو سمحت أطلع عشهر سجارة لا أقعد مع نفسه استغفر ربنا خمس دقايق وبدأ حل وسيوفقك الله جل وعلا للسداد والفهم عالي يقول لك مش يا ابن ما تبقاش إفلي ماشي حالك يعني الطارق يرجي على الوقتي مع واحد من الإخواننا الفاضل فراجع بقول لي ابنه عملت ايه قال لي لابنا كان حلوة ايه يعني قال لي المدرس كان بيغششنا انا لله يقول لي نراجعون ده دي حلوة يضيع حق يضيع حق المذاكرة صح حراف ما يجيش واحد بقى يسألني يا عم الشيخ الجيش حرام ولا حلال انا عمره قول له الجيش حلال ده جايب هل على براطة الجيش حرام ولا حلال حرام طبعا حتى ما جيش يسأل بس... بطريقة ذكية ايه رأيك في الفتح على المسلمين في الابدعانات بعض الأذكاية جيسأل جد ايه رأيك في يعني التعاون على البر والتقوى في اللي جاي هقول له حرام برضو بس يعني هو جابهاني جيلا جيش لا حرام النبي قال عليه فصلاة من غشانا فليس منه بس خلاص في تحذير أخوة من كده النبي يقول لك منيش دعو بيك انت تجنب وان تجنب فليس منه مش تبعنا من غشنا فليس منا فالغش عرام طب ده كله بغش ان عصى الناس جميعا ربهم فأطع عند ربهم أطعه وسأتيك المعلومات مش من جنبك من فوق أيو والله اتقي ربك والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ممكن تقول طب أنا ما غشيتش قلت ربنا هيعوضني سقطت فين بقى العوض ده انا سقطت خلاص هقول له فع ربنا عوضه خير منه اقول لك ازاي من 3 ايام كنت مع اخو كان غشاش وربنا اكرمه والتزم دخلت اجي الامتحان بغشش صوت زعل قلت له ما زعلش تزعلش خير قلت له هيجي امتى الله أعلم بس هيك من ثلاثة أيام بيقول لي زمايلي بتوع الدفعة اللي قابلي دخلوا كلهم الجيش وأنا اتأخرت عنهم سنة لما اتخرجت الدفعة بتاعت خلت يعني زمايلي كلهم خلت ثلاث سنين وأنا متجوز الوقتي والحمد لله وخلت يعني ما تعرفش الخلف ايه انت ما تعرفش الخلف ايه واحد كان في ضياع وماشي مع البنات وفي فساد وبعيد عن ربنا التزم وساب الغش سوق زعل قلت له زعلت ربنا بعدك عن البنات ممكن لو كان نجح وطلع برده يفتكر ويرجع ثاني ربنا بعدك عن البنات انا مش بقول لك تسقط لا ده بقول لك تذاكر وتجتهد وتطلب من الله وجه لو عايز التوفيق والنجاح والتفوق وتعمل ما بين ذلك بس أنا بقول لك إذا جاء القضاء فارض عن الله جل وعلا فالله جل وعلا إذا قضى قضاءا وكنت مؤمنا فهو خير لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عجباً, حدثه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير كل حياتك خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أرجع وأقول لك الفهم من الله جل وعلا لن يأتيك إلا بطاعته وإن عصيت ذهب العلم وإن أذنبت ذهب الفهم وإن أعرضت عن الله جل وعلا ذهب السباب وإن بعدت عن طريقه مضت عنك الحكمة كما قال وكيع ينصح الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداه أعز العلم نور فلتطلبه من نور السماوات الأرض وإن أعرضت عن الله جل وعلا فلن تجد نورا ولا في العلم أبدا لذلك فإن الإمام الشفعي لما ختم الموطأ حفظا في تسع ليالي وأتى ليقرأه من عقله من حفظه على الإمام مارك سمع الموطأ حدثنا فلان عن فلان عن فلان مش كأنا الرسول الله لا حدثنا فناعة في تسع ليالي كانوا زمان يمسك الصفحة كده يحطيها على الصفحة الثانية لاحسن عينه يحفظها الأول هو أرز يحفظ بالتبثير كان شيخ الإسلام المتينية اللي كان طائع بيقول أنا عاوزك تحفظ الكلمة دي شيخ الإسلام المتينية يقول ما قرأت كتابا إلا نقش في ذي بقول مش ما حفظ لا بقول ما قرأت ما قرأت كتابا إلا نقش في ذي ما يرحص مجرد بس سيقراء حد من يجبه سوى الله تعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا إياكم استردى وحفظ فمعصية الله جل وعلا تبعد عنك العلم أيها الشبعي سمع الموضة أمام مالك رحمه موضوع تعالى فقال مالك إني أرى أن الله جل وعلا قد ألقى على قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية طب وبعدين ده في ناس كفروا ونصائرة ومشين مع البنات وعصيين وبنات متبرجات ومع ذلك بطلع الوقت دل إباءة لك الله يودهم في الغي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه قبواب كل شيء الله جل وعلا يصين أجرهم في الدنيا حتى لا يكون لهم في الآخرة نصيب يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبلما كنتم تفسقون شورة الأحقار فما تبصش دول لكن أنت لو عملت ذنب ولقيت أسر على طول تأثرت تمتحان فيك ومنوحش تحمد ربنا بتفوق عشان ترجع فالحمد لله فالفهم نعمة يعطيها الله جل وعلا لمن شاء. انظر لقد فهم الله جل وعلا أبا بكر كلاما دليلا لم يفهمه إلا هو وفهم كذلك علي بن أبي طالب وفهم كذلك ابن عباس فأبو بكر لما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في ختام حياته وخطب النبي خطبة عصماء وفيها قول بليغ قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إن عبدا خيره الله جل وعلا بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فقام الصديق وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال الصحابة عجبا لهذا الشيء النبي يخبر عن عبد وهو يقول هذا الكلام لكن هذا فهما أعطاه الله جل وعلا لأبي بكر علم أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفهم. شان كده أعلم الصحابة وأفهم الصحابة وأفقه الصحابة وأعلم الصحابة وأكرر الصحابة إلى الله أبوك الصدق. بلا منازع. بلا منازع. لو وزن إيمان أمة بإيمان أبوك الصدق، لرجح إيمان أبوك. لرجح إيمان أبوك. رضي الله عنه. ليه؟ ده أقعد مع النبي عليه السلام أول ما النبي قال أنا رسول أنا نبي مش, نبي مش أنا نبي أنا وعمل أنت بك خالب من عند النبي رجع للنبي معه خمسة من عشر بشرين للجند والخمسة دول دعوا غيرهم فأصبحت الأمة أبو بكر السبب في إيمان أكثر الأمة والسبب في إيمان أبو بكر النبي عليه السلام فلما يتحق بقى إيمان أبو بكر مع الأمة يوسف قال علي بن بي طالب كما يروى عنه والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة عبادة ولا صلاة ولا صيام وإنما بشيء وقر في قلبه ألا هو أن فهم عن الله ورسوله مواعظهما ربنا يقول الآية يفهم النبي عصد يقول الكلمة يفهم هو هذا الفهم علي بن بي طالب لما سئل كما في صاحب غالب قالوا لعلينا بي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ يعني بيقولوا لعلينا بي طالب هو النبي النبع الصناور لأنك أهل البيت لأنك علم ميداش من الناس؟ هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال علي، لا والذي فلق الحبة وضرأ الناس يجد جميلت علينا بي طالب عرفت الشيء محمد يعكوب جنيدة من www.m.me لا والذي طلق الحبة وبرأ الناس ما, ما قصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله جل وعلا عباده في كتابه هو ده الفهم ربنا يبصر بشيء يغفل عنه الكثير يفتح الله جل وعلا لك آفاقا وفهما وعقلا وعلم لترى ما لا يراه غيرك وذلك فهم وفضل من الله جل وعلا وكذلك عبد الله بن عباس الغلام الصغير الذي جلس يوما في مجلس عمر حين كان يحضر في مجلس عمر الأكبر من الصحابة من شهيلب ومن آل بيعة الرضوان ومن أوائل الصحابة كان عمر رضي الله عنه يقربهم ليكونوا أهل مشورته ونوع هؤلاء الكبار كان عمر بن الخطاب يدخل عبد الله بن عباس فوجد القوم في أنفسهم يعني. تأعد ابن عباس ده أد من دور عيادش وبعد ذلك انت خليه تكلم في وسطنا انفعش يا أمير المؤمن وجد الناس في قلوبهم لأن عمر يقرب ابن عباس ولهم أبناء مثله قالوا يقرب أمير المؤمنين عمر ابن عباس ولن أبناء مثله فلما سمع عمر بذلك قال عبد الله ابن عباس فدعاني أمير المؤمنين عمر يوما وما علمت أَنَّهُ دعاني إِلَّا لِيَرْفَعَ شوف حتى الفهم بدأ منين؟ هو علف قال له تعالى في حاجة هو فهم اني في حاجة وهو عوج الفاة قال فجلس القوم فقام عمر وقال ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال ابن عباس فقال بعضهم إنما هو أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله جل وعلا ويسبح بحمده إذا أتى النص. وسكت بعضهم فلم يتكلم فقال عمر بعد ذلك وماذا تقول أنت يا ابن عباس حتى سألنا عمر عاقف سألهم الأول طب وإنت إيه رأيك ما في الآخر؟ هتكون كما يقولون قال ابن عباس لا إنما أقول هذا أجل رسول الله معاه الله إليه يعني الفتح أرب يبقى أنت أرب لكذا أقول لكل أما تكون عاوز تعمل هذا نفشك في حاجة لعمرك وعملتها تعرف أنك أربت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهله أنهم قادرون عليها أتىها أمرنا كان نفسك تبني العمارة تبقى خمس دوار كان نفات أردت أردت الفيدي كان نفسك تخلص الكلية وتفوق خلصتها وفقت أردت كان نفسك تتجوز لستير عايد اتجوزت وستيرت عايد أردت كان نفسك يبقى عندك عربية وقالك العربية تبقى أربط. هو كده. فالنبع لما حقق الله جل وعليه ما يريد النبي نفسه عليه الصلاة والسلام عرف وربنا قال له فقال ابن عباس إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم منعاه الله إليه فقال عمر والله ما أعلم فيها إلا كما قال ابن عباس يعني عمر قال صح رأي ابن عباس ما عرفش حاجة صح فيها إلا كلام ابن عباس فرفع من شأن ابن عباس فأكون لك أخي الحبيب إن الفهم رزق وعطاء ومنة وكرم وتفضل وهبة من الله جل وعلا يعطي الله جل وعلا من شاء فإذا أردت فلا ينال ما عند الله جل وعلا إلا بطاعته فاتق الله واسأل الله يعطيك الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته الله عليم لا يحيط أحد بعلمه لكنه يعطي علمه لمن شاء فإذا أردت فاسأل الله جل وعلا العلم ويعني برض نفتة كده دايما كثير من الطلبه يعملوا ورقة دعاء المذاكره ودعاء بدايه المذاكره ودعاء لانتهاء المذاكره ودعاء وسط المذاكره ودعاء لكل امتحان ودعاء وسط الامتحان ودعاء اخر الامتحان ودعاء مش عارف بعده قبل النتيجه ودعاء لما تطلع النتيجة لا كل هي مشوار لكن انت مع نفسك لو حسيت ان دعوه لما بتدعيها معينه بتستجاب بين يدي الامتحان او بين يدي المذاكره حسيت كده مفيش ما مانع لكن لا تلزم بها غيرك ولا تجعلها سنة تنتشر بين الناس إنما هذه أو هذا هذه دعوة قاصرة معك لا مانع ذلك واحد مثلا حاسس لما لمريد يدعى الامتحان يكرر مثلا سبحانه لك لا علم لنا إلا ما علمتنا لم يحس بيكرر ذي ربنا بوطوه ففيش بارة بس إن تقول للناس إنه يبدأ المذاكرة يقول داوت لا لم يرد ذلك فلتدعو الله جل وعلا بما شئت واسأل الله جل وعلا من فضله فالفهم منه سبحانه وتعالى وخلي بالك لا يكتفى لا يكتفى العلم إنما لابد من الفهم إنك تعطي تحفظ بس تختم القرآن كله وتختم الكتب الستة لابد أنت عالم حافظ بس لا العالم بجد اللي عنده فهم عشان كده في فرق ما بين ما بين الحكم والفتوى في بين الحب والفتوى الفتوى عاجفان يعني ابن عباس جيد رجل قال يا, يا ابن عباس هل قاتل النفس ثوبة قال الله هو اللي يقدر واحد لو ثوبة لو ثوبة طبعا لو ثوبة طبعا كل يا عبادي الذين أصرفوا على انفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يفرد ثوبة جميع وربنا قالت آية صريحة والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حضرهم الله إلا الحق ولا يزدود فمن يبعد ذلك القاتامة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ويقلب فيه مهانا إلا من تاب يعني الكافر والقاتل والزاني لتوبة فابن عباس جاء له يقول له القاتل لتوبة قال له لا فلما مضى ابن عباس مضى الرجل سأل ابن عباس لماذا كنت له ذلك قال رأيت القتل في عين واحد جاي سمي السيف اللي يقتل يتوب ينفع يتوب لو قال له اه خلاص يقتله بعدين يتوب فقال لأ وقف زي ما يجي واحد مثلا يسأل السجارة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء الله أعلم انا شايف انه ده الفهم انا شايفي ذلك الله اعلم تعرف ليه هو يكون حد بيدخن اه يا بني اهبينا وفيكم قصد لو بيدخن وقالت له لا ينكد الوضوء مش هشيه بالدخان صح هيشرب على عالمسجل ويخش يصلي انما لو هو لسه الان بتنكد ومتنكدش لو توضع هيكسر يطلع صح لو يتنقل وضوءه هيضطر يقلع ويتوضع فبارس الوقت ما يبقى صلي لو ممكن يأخذها ساعة على ما يصليش كمان السنة أخرى شوية يمكن يكون ده سبب إنه سبب فانما لا يتره إني ما تنتقص أنا معرفش أنا بقول لك معرفش أسن القدس إنه حد يجوا أنا معرفش الله وعند عشان تكون سبب أن يتركها هو ده الفهم فليس الفهم أن تجيب على كل سؤال إنما الفهم أن تجيب على السؤال بمكتبة الحال أن تجيب على السؤال بمكتبة الحال فهتقول لي لا مع النص ولي قعدة أصلي صح لا مع النص إنما هناك اجتهاد في النص في النص يعني أنا أمس كنت مع بعض الإخوة فقدموا قبات عصير فهي بس تشاهل فهم فواحد من الإخوة الأعليين نصيبه وقعت زبابة في قباته اعمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا وقع الزبون في النهر عليكم فليغمس ثم ليطفئ فان في احداها دواء وفي احداها داء وفي احداها دواء, وفي دواء صح راح عملها شربها هو هيستفرغ هيستقي اهو التهم هنا بقى النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه فليغمس ثم ليطفئ قالوا ليشربه ما قالش يشربه هو ده الفهم في النص ممكن أن أنت نفسك تعافل ما بيش مانع بس أنت أنكرت الحديث لا ما عملتش عمر النبي لا عملت إنما ما قدرتش سره ما بيش مانع دي نفسك النبي نفسه عليه الصلاة والسلام أباح أكل الضب وما أكله صح النبي أكل الضب قال إني أجدني أعافب ليس من بيئة قومي مش قادر أكل الضب كنا في السعودية كده لما تلاقي واحد عزمك كده شفت انا الكلام واحد يعزمك على جمل كن امير ولا حاجة وعشان بقى يعني يكرمك قوي يمحطلك قبل ما تاكل الجمل في طبق زغار كده ديل ضب يعني ايه تبقى عزمه فخمة وجنبها شوية اه شوية دهارات كده مزمس دي قبل ما تاكل عشان يعني انت بتتحك فعلا انت عافوا انت هم يخوانا في السعودية نكتبوا يتكلمتوا لهم يا اختي بتاكل جاد ده يا إخوة بيخزنوه بالعلب في, في التلات جراد الأخدر ده ويقال يأز... أشوه جدي خلاص ولا عفتها ليس طب تيجي تكلموا إليك طم أنتوا بتاكل الجمباري الجمباري زي جراد بالظلط هو كده فهو ليس بمئة قامة فتعاقه فما بيش بانك إنما حرمت حالان أو أحللت حرامة أبدا فهذا هو الفهم الفهم في النص فهذا اجتهاد أو هذا فهم يعطيك الله جل وعلا إياه فلا بد إذا أردت الفهم أو خير حبيب أن تدعو الله جل وعلا قالت علَى تفَهَّمْنَا هَـٰذَا سُلَيْمَانَ هذه الفائدة الأولى الذي وقد أطال في الكلام على شباب الفائدة الثانية قول الله جل وعلا هذا عطاؤنا عطاء الله جل عطاء الله جل وعلا لنبيه سليمان عطاء عظيم كبير أعطاه رب جل وعلا بلا حد فملك الله جل وعلا واسع أعطى لنبيه سليمان بعض هذا الملك ونقول الكلام ده عشان لما تعرف ان ربنا عطاء واسع لما تيجي تطلب تطلب من مين اسم له جمع الأغنياء والملوك والعظماء اللي والمعام فلوس وانك واحد غاني تمشي معاه وتصاحب واحد قاعد في مش عارف في أمريكا عشان يعمل لك عقد هناك وتصفت السبب الكلام ده كله إذا أردت الغنى فلتطلبه من الغني الذي قال هذا عطاؤنا بنون العظمة فالله سبحانه الله عليه وسلم يعطي ويسأله من في السماوات والأرض كما قال تعالى في سورة الرحمن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم عباد الله صلى الله النمل بتسألوا واللحام بتسألوا, بتسألوا والدرب بتسألوا والأرض بتسألوا والسماوات بتسألوا والملائكة بتسألوا والإنسان بيتسألوا والجن بيتسألوا كل مخلوقات الله تسأل الله جل وعلا صباح مساء فتسألوا أن سيعطيك إذا سألت إذا سألت فاسأل فاسأل لذي الفائدة وإذا استعنت فاستأنب بالله لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم, وبني آدم حين يسأل يغضبه لا تركنن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين لن يقدر العبد أن يعطيك خرذلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غني تستعذ به وكن عفيفا وعظم حرمه الدين واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بعد الكافي والنون واستغني بالله عن دنيا الملوك واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين فالفائده الثانيه تعير كرام هذا عطاؤنا الله جل وعلا عطاؤه فياض عطاؤه سياح عطاؤه عظيم فإذا أردت أي أعطية فلا تسأل غيره سبحانه وتعالى فإنك إن سألت غير الله جل وعلا أي عطاء ربما يومه عنك غني يديك كل شهر عشر ثلاث دين فييجي في يوم يقطع إلا الغني. يعطيك كل يوم ملايين ممليانة كل يوم ولا يقطع عينك دي كامل تأجرها شنق سنة بكامل قلبك تأجره ساعة بكامل تبدك تأجره ساعة بكامل كليتين تأجره بساعة بكامل عقلك تأجره ساعة بكامل كل ده ربنا بدهورك يوميا فالله جل وعلا إذا أعطى فلا يمنع لعطائه أحد فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وعديد الكتسي يقول الله جل وعلا في هذا الحديث الطويل المبارك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا موسيقى فأعطاء الله جل وعلا كبير سلهم وإن كنت مذنبا سلهم وإن كنت مذنبا توب. وقل يا رب اديني لا يعززه سيد سيدنا سليمان درج من الذنب إلى الملك بعد الفتنة قال رب غفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب اعلم أن الله هو الوهاب وإنه نبت وسله يعطبك سله التوبة والمغفرة والإنابة والإقبال والرجوع إليك ثم بعد ذلك سله ما تريد فالله جل وعلا لا يقف أمام عطائه أحد وليس لعطائه حد سبحانه وتعالى أعطى الله جل وعلا لنبيه سليمان الكثير فأقول له خمسة خمسة قال تعالى فسخرنا له الريحة تجري بأمره فسخرنا له الريحة تجري بأمره في مرة ربنا ذكر رخاء حيث أصاب الريح رخاء يعني اللينة وفي مرة تانية قال ولسليمان الريح عاصفة فلعلم قالوا قاله إذا حملته لانت معه وإذا طارت بالسفر به في أباكر بعيدة جاءت عاصفة شديدة لتنقله بعيدا أو بأمره ترسل رخاء بالامطار اللينة على الناس وعاصفة لإهلاك بعض العصار وكل هذا بأمره وأمره من أمر الله سبحانه وتعالى إنما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى فسكرنا له الريحة تجري بأمره وقال أيضا في آية أخرى ولسليمان الريحة بدوها شهر ورواحها شهر يعني اللي بيتفت بشهر رايح جاي هو يقضي كل لحظة البصاط اللي قاعد عليه الريحة تنقله سريعا فضل من الله جل وعلا ونعمه، وآية بالمناسبة كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها على نبيه في الغالب أعطاه الله جل وعلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الله جل وعلا قد أعط الريح لنبيه سليمان يجري بأمره، فلقد نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بجند الريح، أنت في معرض الأحزاب قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا الكرم نعمة الله عليكم إجأتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد بن عباس نصرت بالصبى وأهلكت عاد بالدبوس يعني أسر الله صلى الله عليه وسلم الصبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصر الله صلى الله عليه نبيه بها وإن كان عارفين أنت قصة الوزير اللي كان قاعد مع سيدنا سليمان في الملك وجاء ملك الموت معروف أن ملك الموت كان يزور الأنبياء فجاءه في صورة لا يعرف فلما دخل ملك الموت على الوزير على سيدنا سليمان شاف الوزير جابه آل يوصله ويتأمل فيه ويفرش إنهم عليه فلما مشي سيدنا سليمان الوزير سأله قال له مين اللي كان جيدا قال له ده ملك الموت ملك الموت هو يبصري هو قاعد كتير بس يبقى عاوز يبقني فألح على نبي الله سليمان أن يقمر الريح أن تنفره إلى بلاد الهند هو في الشاب في رصيب ينفره إلى بلاد الهند ألح علي فأمر الريحة فنقلته إلى بلاد الهند قاله ملك الموت مرة تانية يزور سيدنا سليمان فسأله نبي الله صليمان لما كنت تذكّق النظر في هذا الوزير؟ قال إن ربي أمرني أن أقبغه بعض الحظات في الهند فعجبت أنه بجوارك راح لأجل إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض له فيها حاجة لنعاد عمل ببلاش ويوم يجي سافر الطيران في نش تنزل اللي هو الزهب لمصر الطيران وبعدين هو مسافر واحد يقول لنا وصلت لغاية المطار وينزل إلى واحد مستنين يروح هناك يدخل البيت يموت هو كده إذا أراد الله فعل شيء لم يمنعه فيه فالله سبحانه قال فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء الحيث وأصار ده أول ملك اتنين والشياطين كل بناء وغواص يعني غوصات لسيدنا سليمان تنزل تحت الأرض تجيب اللؤلؤ الشياطين تنزل تجيب اللؤلؤ والأحجار الكريمة واللي بيبنونه ما يريد كما قال الله شل وعلا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وقال الله شل وعلا يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية من محارب قال المحراب ومكان الصلاة المرتفع من محاريب وتماثيل قالوا هي تماثيل اما انه كان يأمر ان يمثل بغير الارواح او كان مشروعا عندهم ان تصنع التماثيل من الارواح اما في شرعنا فقد حرمها النبي عليه الصلاة يعملون من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب جفان قالوا هي العبارة عن الحفرة في الجبل حتى إذا نزل المطر الدخرة فيها يعني حفروا حفرة داخل رخام الجبل كبيرة تكون عبارة عن زير للمي وجفان كجوة وقدور الراسيات قالوا يصنعون لهم من النحاس كدور عظيمة يصنع فيها الطعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيحين من حديث عبريرة إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة في صلاة فان كان منه يعني عفي دول قدام النبي وفي بعض الروايات ان ابليس وقف قدام النبي عصاه اراد ان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه وان يبعده عن الصلاه يشغله قال النبي اصبت فان كان منه فاردت ان اربطه في شاريه من سوار المسجد يعني ان الرسول كان هيربط ابليس في سري من سري المسجد قال ولولا اني تذكرت دعوه اخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي لربطه في فاريه المسجد ليلعب به الولدان اللي كان تلعب بابيس لكن النبي صلي عليه وسلم استجاب فعرف ان هذا ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فتركه النبي صلى الله عليه وسلم اللعمه الثالثه ربنا قال واسلنا له عين القطر ابوه ربنا قال له الحديث سيدنا سليمان وأسل له عين كط أخرج الله جل وعلا له من باطن الأرض عينا تخرج نحاسا من صهرا عين تتخرج بدل الميا نحاس من صهر فيصنع به ما يشاء فضلا من الله ونعمه الرابع النعمة الرابعة أو العطاء الرابع قال الله جل وعلا علمنا منطق الطير يسمع كده الهودي بيتكلم بيقول له علنا الله يسمع الحمام بيهدي لي الحمام ده بسبح له ما هو فعل بسبح وبيحمد بس هو سمع وفهم ما هو في لفتة كده سمعتها من بعض العلماء بيقول الحصير قد الطعام قد سبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام صح طب أن الطعام بسبح فيك انت كمان وفيه كافر يسبح وسبح لا إنما العجب أن يسمع تسبيح الطعام من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كل شيء يسبح وإني شيء إلا يسبح بحمده ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الآية فكل مسبح وكل يسبح وكل يسجد إنما العجب أن يسمع ويفهم تسبيح وصيود وتكبير وعبادة الطيب وهذا الذي أعطاه الله وسلم وعلى النبي سليمان علمنا منطقة طيبة النملة عدت سمع كلام نملة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم نملة مؤدبة والله نملة مؤدبة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم بتنصح قومها تنصح قومها يا أيها النمل ادخلوا مساكينكم لا يحتمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يعني حتى لو عطموكم ما يقصدوش وهم لا يشعرون مؤدب فسبحان الله ربنا يقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى شوف هذا هدى النمل خلنا والله النمل ده عدم النمل حياته مش منظمة قوي زي حيات النحن ولكن له رائف ما تقربش من الضحرة إلى مبرج الرأي إليه أكت تعال ورايا ينشي ورا مستقيمين لا في صفارة ولا في جهاز إرسال لا لا هو بأمر الله سبحانه وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء لخلقه ثم هذا هذا النمل تعرف سبحان الله النمل لما يجي يحط الحبة في بطن الأرض عشان يتدفرها نعم فيه بيسمى نصيره لو أصابها الوحيدة أه تزرع هو قسمها نصين إلا حبة واحدة حبة واحدة ما قسمها نصين ما قسمها أربعة حبة الكريس لأن الحبة دي الحبة دي لو تقسمها نصين لأن الحبة دي لو تقسمها نصين جرد للزرع يوم يسمها كام؟ يسمها أربعة فهم من الله جل وعلا عليه وسلم إلى آخر حياة النمل عشان كده خليك مؤدم إنت مع النمل كده ما تنوتوش النبي نهى عن قتل نهى النبي عن قتل أربع عن النمل والنحل والصرد والهزم خلص طبعا خلص نهى النبي عن قتل هذه الأربع و النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمه الله جل وعلا مش منطق الطير بس ضمنطق الحيوانات ضمنطق الجمادات كان الحجر يسلم عن النبي الشهد كلمت وقالت لنبي مسمومة فعلم الله جل وعلا نبيه محمد كل شيء الشهد في هذه الفائدة هذا عطاؤنا فإذا أردت العطاء فاسأل رب الأرض والسماء لا أولينا نطيع عليكم والحديث بقية بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم متنهم فيها قصة نبيه ليس لإيمان لأن معنا جنازة أسأل الله سل وعلا أن يرحمها وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأقول لكم هذا وأستغفر المالي وليكم وإن شاء الله دس الأردعاء القادم في فردوس عن الشغل بإذن الله دس الأردعاء عن الفقر وكذلكم أخير رحيص استماعكم وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته